صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لا إله ودد ما مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب إلهنا لا ملا و إلا, أنت ولا رحيم إلا سلطان یا قوی الارکان یا من قلت عن نفسك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 جن چاہیے چسلیہ بنونو بین مل یا خاف کفین والا محمتی ارحم اللہ اللہ وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنفانا اللهم اغفر لجميع موت المسلمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيا ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء خطايا كما میں الثوب پرس من الدنس اللہ والسحة والسرور وجازهم بالحسنات إحسانا وجازهم بالحسنات إحسانا وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجودك وكرمك وافقين وإلى أعلى علو جناتك سابقين برحمتك يا هم من قلهم من ضيق اللحود اللهب من قلهم من ضيق اللحود ومرات الدود الى جناتك جنات ال اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم برحمتك يا ارحم الراحمين الهنا ومولانا وغايت رغبتنا يا واغفر لنا وهيئ لنا من عبادك الصالحين من يدعو لنا إذا صرنا إلى صاروا إليه اللهم هيئ لنا من عبادك يذكرنا ويدعو لنا بعد موتنا يا ربنا يا ربنا اللهم القف بنا في حياتنا وبعد مماتنا اللهم القف بنا رجالا ونساء في حياتنا وبعد موتنا برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك يا الله لجمعنا هذا ولمن امن على دعائنا ولمن رانا اللهم من فقد منهم ام من او أبا أو زوجة أو ابنى أو أخا أو أختا أو قريبا أو حبيبا اللهم اجعل سكناه الجنة يا الله واجعل قبرهم بردا وسلاما يا بك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا, اللهم ارزقنا قبل الموت توبه اللهم قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جننه ونعيم الآخره كلامنا من الدنيا واجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله اللهم لقنا اياها, اللهم لقنا إياها اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم لا تجعل له علينا سلطانا مبينا اللهم اصرف عنه اللهم اصرف عنا شره اللهم اصرف عنا تسلطه اللهم اصرف عنا كيده في حياتنا وعند مماتنا يا رب العالمين اللهم هو عالمين سكرات الموت اللهم هو علينا سكرات الموت واجعلنا في تلك الساعة ممن اتيك ارحم الراحمین اللهم انزل رحمتك ومغفرتك على شيخنا على شيخنا الشيخ انزل رحمتك عليه وانزل رحمتك على اخيه الشيخ مكتوم اللهم يا الله يا الله اللهم قبورهم روحا وريحانا وارحمنا مات من ولاة أمر هذه البلاد وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين اللهم أنزل شفاءك على ولي يا رئيس الدولة الشيخ خليفة اللهم ألبسه لباس العافية اللهم يا الله أكرمه بالعافية غدوا ورواحا صباحا ومساءا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا إيباه اللهم سددنا إيباه اللهم يا الله ووفق حكام الإمارات وولي عهده الأمين إلى ما تحب وترضى ك أرحم ال حمين اللهم أنزل على دولة الإمارات نحمة الأمن والأمان اللهم محمها بحماك اللهم اللهم احميها بحماك اللهم سبحان ربك رب العزه عما يصفون <تصفيق> وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على النبي الامين